إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار وبعد اليوم باذن الله سبحانه وتعالى سوف نتناول احكام النون الساكنه والتنوين للنون الساكنه والتنوين أربعة احكام الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء قال الجمزوري رحمه الله في تحفه الأطفال للنون ان تسكن وللتنوين اربعه احكام فخذ تبيين فالاول الاظهار قبل احرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء نبدا بأول احكام النون النون والتنوين ألا وهو حكم الاظهار الإظهار الحلقي أما تعريف الإظهار لغة فهو البيان والوضوح اما اصطلاحا فهو إخراج النون الساكنه أو التنوين من مخرجهما من غير غنة ظاهرة معهما اخراج النون الساكنه او التنوين من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها والظاهره بمعنى الواضحه وزدنا على هذا التعريف ظاهره بمعنى كامله بمعنى واضحه لان الغنه صف صفه اصليه في النون والمين وتجريدها من الغنه مطلقا لا يمكن بمعنى أنه لا يستطيع إنسان أن يقرا أو أن يلفظ حرف النون أو الميم الا وان ياتي بالغنة في هذين الحرفين فقلنا أن اخراج النون الساكنه أو التنوين من مخرجهما من غير غنة ظاهرة معها أي غير ظاهرة بمقدار حركتين أي من غير تشديد أي من غير تشديد اما احرف الاظهار فهي مجموعة في أوائل الكلمات التاليه اخي هاك علما حازه غير خاسر الهمزه والها والعين والحاء والغين والخاء فتظهر النون الساكنه والتنوين إذا جاء بعدهما احد احرف الحلق السته السابقه ويمكن ان تقع النون الساكنه وبعدها أحد أحرف الاظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين اما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين فقط وسمي الاظهار حلقيا لخروج الاظهار أو حروف الاظهار من الحلق امثله على الاظهار الحلقي نأتي في حرف الهمزه إذا اتت النون الساكنه وبعدها الهمزه في كلمة واحدة الحكم ها هنا وجوب الإظهار مثاله قوله تعالى وينون أما مثال أن تاتي النون الساكنه وبعدها الهمزه في كلمتين مثاله قوله تعالى من آمن أما أن ياتي التنوين وبعده الهمزه مثاله قوله تعالى وجنات الفاف ناتي الآن إلى حرف الهاء ان تاتي النون الساكنه وبعدها حرف الهاء في كلمة واحدة مثل قوله تعالى منهم منهم ان تاتي النون الساكنه ومن بعدها حرف الهاء في كلمتين مثاله في قوله تعالى ان هو ان هو اما ان ياتي النون التنوين وبعده الهاء ومثاله قوله تعالى ولكل قوم هاد قوم هاد ناتي الان الى حرف العين إذا اتت النون الساكنه بعد وبعدها حرف العين في كلمة واحدة وجب الاظهار ومثاله قوله تعالى انعم الله انعم ومثال ان تاتي النون الساكنه وبعدها حرف العين في كلمتين في قوله تعالى من علق من علق وان ياتي التنوين وبعده حرف العين في كلمتين كمثل قوله تعالى طبقا عن طبق طبقا عن ناتي الآن إلى حرف الحاء أن تاتي النون الساكنه وبعدها حرف الحاء في كلمة واحدة مثاله قوله تعالى وانحر في كلمتين ومنحيف ومنحيف أما المثال على التنوين وبعده حرف الحاء قوله تعالى من حكيم حميد حكيم حميد اما أن تاتي النون الساكنه وبعدها حرف الغين في كلمة واحدة في قوله تعالى فسينغضون فسينغضون اما في كلمتين في قوله تعالى من غسلين من رُسُلِين أما مثال على التنوين التنوين ويأتي بعده حرف الغين مثاله أجر غير أجر غير ونأتي إلى الحرف الأخير من حروف الإظهار الحلقي ألا وهو حرف الخاء أما إذا أتت النون الساكنة والخاء في كلمة واحدة كما قلنا في باقي الحروف وجب الإظهار ومثاله قوله تعالى والمنخنقه اما في كلمتين مثاله قوله تعالى من خاف اما مثاله على التنوين في قوله تعالى كرة خاسره ناتي الآن إلى عله الإظهار عله الإظهار والله اعلى واعلم هو بعد مخرج النون الساكنه والتنوين عن مخرج أحرف الحلق فالنون تخرج من طرف اللسان مع لفه الاسنان العليا واحرف الإظهار تخرج من الحلق بعد المخرج بين النون وحروف بين النون وحروف الاظهار هذا البعد يؤدي إلى إظهار النون الساكنه او التنوين ناتي الآن إلى مسألة وهي ما هي مراتب الاظهار نقول ان الحلق احبتي هو مخرج عام وفيه ثلاث مخارج خاصة فتكون مراتب الاظهار ثلاثه عليا وسطى دنيا تكون عليا عند الهمزه والهاء لان مخرجهما اقصى الحلق وتكون وسطى عند العين والحاء لان مخرجهما وسط الحلق وتكون دنيا عند الغين والخاء لان مخرجهما ادنى الحلق هذا ما استطعنا ان نتناول ونذكره بالنسبه لاول احكام النون الساكنه والتنوين الا وهو الإظهار الحلقي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين